بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد إخوان الفضلاء أخوات الفاضلات ما أجمل أن ينظر الإنسان في جسده من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه ثم يأخذ نظره سريعة أين المكان الذي يحب الله سبحانه وتعالى إذا صلح ويبغض الله سبحانه وتعالى هذا المكان إذا فسد أين ينظر الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه هل ينظر إلى أشكال الناس وإلى صورهم وإلى كم عندهم في الأرض؟ لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذا. ينظر إلى عضو هو أهم عضو قد يمتلكه الإنسان. قد يكون هذا العضو يرفع الإنسان عند الله عز وجل إلى أن يكتب في صحائف أهل الفردوس الأعلى وقد يغصف به الدركات والعياذ بالله إلى أن يكون تحت اليهود والنصارى ما هو هذا العضو وأي حلقة سنتكلم عنها هذا اليوم وهذا اللقاء هذا القلب الذي اختاره الله عز وجل وشدد التذكير عليه في جميع الأمور التي ترفع قدر الإنسان فإن شئت فاسأل لماذا أنزل القرآن لماذا جاء الرسل؟ ما جاءوا حتى يغيرون أشكال الناس وعمليات تجميل أو تقصير تطويل هذه كلها لا ينظر الله عز وجل إليها. ينظر الله سبحانه وتعالى إذا هذا القلب لا يضر كيف كان شكل الإنسان؟ كيف كانت جنس ما هي جنسيته؟ لونه أحمر أصفر أسود؟ قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله عند الله وهل هناك أعظم من الله أصلا إن اكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم والتقوى يقول النبي سلم ها هنا كيف التقوى ها هنا يا رسول الله اسأل أخي الغالي واسألي أخيتي الغالي لماذا أنزل القرآن وهذا مبحث وسؤال لو أجبنا عليه أضمن لنفسي ولكم حياة في غاية ليس سعادة فقط بل والله لا توصف هذه الحياة ولا يخطها قلم ولا يقولها لسان ولا تخطر على قلب بشر لكن لابد ان يحسها الانسان نفسه اذا اجاب على هذا السؤال القرآن لما انزل هل انزل لنقرأه لا هل انزل لنسمعه لا هل انزل لننظر في صفحاته لا نزل حتى يتعامل مع هذا القلب نزل وظيفته أنه يريح هذا القلب أليس هذا القلب هو الذي يشعر بالألم يشعر بالحزن يشعر بالسعادة بالفرح يتلذذ يتألم بلا. هو هذا العضو إذا القرآن نزل على هذا العضو ليغير ما فيه ليدخل ويتغلغل ثم يبدد الظلمات التي في ذاك القلب يبدد الظلمات التي في ذاك القلب كيف يقول الله عز وجل لكل من يقرأ القرآن فقط تقول قرينا قرآن بس ما تغيرنا والله سمعنا القرآن بس ما حصل شيء والله أنا حفظت القرآن بس ما أحسنا حالي وحالي نقول نعم الله عز وجل لما تكلم عن هذا القلب وتكلم عن هذا القرآن لم يتكلم عن الجزء العلوي بل ذم النبي عليه الصلاة والسلام أقوام قال يقرؤون ليست قراءتكم عند قراءتهم شيء لكن القرآن لا يجاوز حناجرهم هو قرآن يتك... من هنا وصوت ويتأثر بجمال صوت لو سمع أي نشيد ولا أغنية ولا حاجة بس قضية اتباع مقامات وخامة صوت لا القرآن إذا ما لمس هذا القلب لم يلمس شيء لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ما قال أفلا يقرؤون وهذه إشارة لكل الناس أن القضية لا تقرأ فقط دون ما تعرف هذه كلها وسائل تسمع وسيلة تقرأ وسيلة تشوف القرآن وسيلة لكن الغاية هنا أ فلا يتدبرون القرآن سأ ليسأل يقول طيب المشاهد الآن يقول إيش يعني يتدبرون القرآن هذه تستخدم فيها أي عضو أم على قلوب أقفال يقول إذا كان هذا قلب مقفل والله لن تذوق طعم القرآن ولن تجرب السعادة اللي ذكرها الله في القرآن لما قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم من اللي يقدر يأملك إلا الله يقول أضمن لك أن لو وصل القرآن لقلبك وتحركت في جوارحك فلا خوف عليهم اللي يقدر يأملك من كل شيء ولا هم يحزنون الوعد الثالث فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى كتب الله أنه لا يضل ولا يشقى والطريق واضح عنده لا فيها غبش ولا خوف عليه ولا هو يحزن تخيل هذه الأحاسيس كلها وينحسها ما نحسها بعيوننا عشان كذا ناس كثير يبغى يبعد التعاسة اللي عنده في القلب بمشهد ينظر إليه لا سي لحظات ثم مجرد ما ينتهي البرنامج اللي تشوفه أو تنتقل أنت عن مكانه تلقى الضنك رجع مرة ثانية للقلب لكن الله يتكلم عن معاني هنا تحسها في القلب لأجل هذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا القلب ثم قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا ربي أنزلته مبارك لنقرأ لا لنسمع لا هذه وسائل أحبتيهم مع جمال هذا, هذا القراءة والحفظ والتلاوة كلها وسائل قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب يكتشف أنه ضائع إذا تذبر بيتذكر يقول أنا كنت ضايع ويني عن القرآن الآن لحظات لامس القرآن قلبي انفجرت فيي ينابيع الفرح وتبدت الأحزان اللي كانت في قلبي ويني عن هذا القرآن لأجل هذا القرآن جاء يعالج جميع القلوب ثم يقول لك الله سبحانه وتعالى عن أحسن الناس ومنهم أبو بكر ومنهم إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل عنه أنه الله سبحانه وتعالى وهو هو إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة يقول لي الدنيا كلها إبراهيم عليه السلام عندي يقولها الله عز وجل إبراهيم يقول الله عنه وإبراهيم ما له يا ربي إبراهيم الذي وفى, وفى في كل شيء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كل بلاء يأتي خيارات صعبة خيار يرضي الله وخيار يقطع قلبه كما يتره ولده ولا يرضي الله يقول لا أرضي الله عز وجل تتكلم في البيت وتأمر أبوك وتأمر وتن أباك وتنهى أو أنك تطرد من البيت قال لا أطرد رب العالمين يرضى سبحان الله هذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا كان أهم تركيز عنده على قلبه في الدنيا والآخرة. لأجل هذا، لما قال قال ولا تُخزِنِي يومَ يبَثُونَ يومَ لا يَنفعُ مالُ ولا بنُونٌ إِلاَّ مَن أتَ الله بجِسْمٍ سَلِيمٍ لا لو كانت صحتك عمرك ما مرض، ولا عندك سكر ولا عندك ضغط، لكن قلبك سليم، والله أنت الناجح. وأنت الفائز أختي، إلا من أت الله بقلب سليم. هذا القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وفي رواية ولا إلى أشكالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. هذا المحط. لو أنا أنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلب المسكين اللي متكلم وقلب اللي يسمع إيش فيه. في ناس تنبض قلوبها بحب كل شيء. أرضي. إلا الله حسوا وجل إن قالت لله عز وجل تقولها بالسلام نعم أحسن, واحد أحسن أحد نحبه هو الله وأعظم أحد في قلوبنا هو الله كلام قال الله عز وجل قالوا آمنا بأفواهي ولم تؤمن قلوبهم ما فادهم هذا الكلام أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا اللَّهُ أن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذن الناس تقول آمنا لكن يقول الله سأفتنه وأختبره بأمور هل يرضيني ولا لا أما في قضية قرض يبغاه وما حصل لا قضية فيها ربا فنرى هل هو بيصبر ولا لا والله نبتلي مثلا ما قدر يتزوج هل بيزني ولا بيصبر هذا الامتحان قال الله عز وجل وذا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لما كانت القضية هنا في هذا القلب أعلمنا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم وأعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل رحمة العالمين رحمة أخبضنا في هذا القرآن أن القضية ليست قضية قيمان قلب انتهت القضية لا أن كان في هذا القلب لا بد أن يبين على الجوارح وكل إناء بما فيه ينضح قال الله عز وجل الذين آمنوا ثم تجد بعدها عمل الصالحات ليه علاقة العمل الصالحات عشان يأتي هذا الرد لكل من يقول والله الإيمان هنا تلقاها متبرجة وتسوي قالت والله أنا أحسن أنت ما تعرفش في قلبي أن يقود الله عز وجل وكانت في القلب شيء طلع لأن الإيمان اللي هنا يصير يأمر القلب هذا الملك الجوارح يأمر الجوارح تشتغل صح الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت إيش يصير طيب إحنا إيش عرفنا في صلاحة الناس تخرب من برا وتقول والله إحنا من جوا طيبي يقول النبي عليه السلام إذا صلحت هذه مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد صار القلب الحي يخاف رب العالمين فقبل لا تقول أي كلمة لا ترد رب العالمين القلب اللي يتدبر القرآن اللي وصلها القرآن يقول لها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقول لها وين لكل همزة لمدة ترجع الكلمة سبحان الله النظر الحرام يجي القلب يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فمباشرة الجور قاعد يأمر الجوارح تلقاها تمشي في الشارع وتشوف منذيل طايح ثم هي ليست تعمل عاملة أضافة ثم قلبها يقول وإيمانة الأذى عن الطريق صدق وما يدريك هذا العمل إيش يسوي فيك عند الله سبحانه وتعالى تجد في حركات القلب يأمر إلا ليقوم الليل ويصوم النهار ما الذي دفع هل هو يعني ما يشتهي أكل ولا ما يشتهي النوم لا يشتهي النوم لأجل هذا تريد مثال بسيط انظر لمن يتكسر في مراقص من الليل لين الصباح أتحدى أتحدى على هالعضلات اللي تحركت ثمان ساعات وسبع ساعات واخت اللي تترقص في الزواجات لها أربع ساعات ما تتعب كلها قوم قومي في الليل ما تقدر يعني القضية ما قضية طاقة جسم جسم يتحرك لكن يوم نبض الجزء القلب بحب إبليس والشهوات وزوين لهم سوء عمالهم جاء قاموا يشتغلوا إبليس لكن لما ما نبض القلب لله سبحانه وتعالى صعب عليها تقوم الليل صعب عليها تقوم كعتيق في الليل أنا قام ساعات القضية ما هي قضية تعب أجساد القضية قضية هذا أجل هذا لما سئل شيخنا العلامة بن بازع رحمة الله سألوه. قالوا أنت الآن ما تنام إلا ثلاث ساعات أو ساعات في اليوم وبعد الفجر دروس وبعد الظهر وقلت حياتك دعوة وعلم وإفتاء الموظف الوحيد في العالم الذي ما أخذ إجازة حياتك ما أخذ إجازة من الدوام نهائيا طيب سألوا قالوا كيف قال السبب الله جاء واحد من الطلبه قال والله يا شيخ تعلمني يا احنا طلابك وشباب واقل يعني ثلث عمرك ومع ذلك نتعب وانت انت تلقي وانت تتكلم وننا نتعب وكل شيء واحد يروح يغسل بعد فتره ويرجع كيف استعنت بهذا قال ان القلب اذا تلذذ بطاعة الله عز وجل ما عاد يحس بتعب الجوارح صحيح القلب اذا تعلق رب العالمين لاي اثاث كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل, يعمل لا فلا اكون عبدا شكورا القضية قضية هالقلب اذا تحرك قال الله عز قد المؤمنون المؤمن وين فيه؟ في القلب طيب انظر بعدها. ذكر أعلى قال الذين هم في صلاتهم خاشعون جماعة خلنا هل نخشع في صلاتنا؟ هذا السؤال لو أود يشتغل عليه من اليوم يا رب ندعو ونجعل هدف عندنا يا رب تجعلنا في, في الصلاة نفسها في سجودك قبلها بعدها أتزود من الخيرات عشان على الله أنه يرزقك والذين هم عن اللغو معرضون اللغ كل ما لا حاجة فيه وما ينفع في ناس الآن ترى يا جماعة وجدت لدة هذا العمل في قلبها لما صار يقدر يقول الكلمة ثم هو يقدر يقول الآن يقدر يضحك اللي حوله يقدر يقدر فتلقاه بدلا ما يقول لا دولة ما تنفع لا هو لا تنفع اللي حوله فقام استرجع ما حايدري عن استرجع وقال يا رب اغفر لي يا رب تجعلها الكلمة اللي رجعتها يا رب تجعلها رفعة اللي في درجة ونور في قلبي والله العظيم أنا أقول جرب وسترى النتيجة بعض الكلمات اللي ما نحتاجها أن سبح بدالها استغفر ادع الله سبحانه وتعالى أن يرزق لأن الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب كما قال نبيع سلم ولا يعطي الدين إلا من يحب فهذا هدف مفوض كل نسعى لأجل كيف نصل إلى أن نكون ممن يحب الله عز وجل الآن تكلمنا عن قضية أهمية القلوب طيب فيه عمل واحد عمل واحد فقط قد لا يشعر فيه الأنسان إذا أتى يفسد جميع الأمور اللي سواها الإنسان سواء بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه لو متصدق بخمسة مليار وقائم الليل ما ينام وصائم النهار ما يفطر لو سوى كل الأعمال وجاء عند الله سبحانه وتعالى وفي الصحيح هذا الأمر تفسد الدنيا دي كلها اللي هو أن تأتي يوم القيامة أختنا الغالية أو أخونا يأتي يوم القيامة وقد استزله شيطان ثم تجده ينطرح عند قبر ويقول يا ولي يا فلان والله سبحانه وتعالى يقول إن الشرك لظلم نظيم إن الله لا يغفر أي شرك به مستحيل يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك بل لو كان محمد عليه الصلاة والسلام طيب واحد يقول يا أخي من قال لك لكن هذا شرك يا أخي احنا ما نعبدهم احنا بس مجرد ندعوهم يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم ماذا قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما قال عن دعائي هو قال الدعاء العبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة لكن طيب يا أخي لما ينطرح هذا عند القبر من لك إنه مشرك نقول يا جماعة لن نقول فلان قال وقال الإمام فلان لا نقول قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يقول ما يسمعون دعاءكم يقول الناس لا لا والله يسمعون كمل الآية ولو سمعوا, لو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يقول لو سمع ما استجاب لك طيب ما انتهت القضية لا كمل الآية باقي مشهد ثاني سيخرج الله من تحت الأرض هذا اللي في القبر سواء من الأولياء أو الصالحين يخرجه ويقضي هذا اللي كان يطرح عنده يقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينذئك مثل خبير يقول من القيامة ما أنت يا من دعوت والمدعو فذا نسألنا الذين أرسل إليهم وذا نسألنا المرسلين فذا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يقول الله رأينا فيأتي بهؤلاء يقول الله يوم القيامة سيخرج هذا ويكفرون أي يجحدون بإيش بذنبكم لا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ماذا قال بعدها ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس فأنتم أنتم الفقراء إلى الله لست فقير لمن تحت الأرض ارفع رأسك فأنت فقير لمن فوق السماء سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فكم من الناس من يضرب القفار ويضرب أكبادا الإبن لا بالأكباد السيارات والطيارات عشان ينطرح عند قبر فلان وفلان والله عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قالوا يا أخي احنا, احنا نعلم من هؤلاء لا ينفع يملكون نفع ولا ضر لكن يقربون إلى الله زلفة يقول الله عز وجل أنهم يقولون ما نعبدهم شوف الله سبحانه قال ما نعبدهم يعني قالوا هم ما نعبد لكن الله يقول ما نعبدهم يثبت قضية العبادة أن هذه عبادة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء يقول نعم يقول نحن نتقرب يقربونا يقول الله شرك وهي عبادة سماها في بداية الآية هل أمرنا الله عز وجل بهذا قلب صفحات القرآن وانظر هل قال الله عز وجل اذهب وانطرح بين أيديهم لا قالوا هؤلاء أولياء نعم والله عز وجل إن كانوا أولياء فالله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال بعدها أعبدوهم لا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون قال نعم صر مثلهم كن على سيرهم لكن ما قال أعبدهم والولاية ليست ولاية في قضية الخوارق فالساحر الفاجر الكافر عنده خوارق شيطانية. الشيطان الكافر أفجر خلق الله عنده خوارق العبر بالعمل لأجل هذا الله لما تكلم عن الأولياء قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال إيش أعمالهم مو أعمالهم شعوذة وسحر والسهرات مع بنات وفعل وزنا وتعالي أقبلك حتى إيش لا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون إيش آمنوا والذين هم لفروجهم حافظون ما ما يتقرب لأمور من سمعت عنهم يأتي يقول أنا ولين أولياء الله أعالجي تعالي قبلك سبحان الله ومن متى كانت الولاية بهذه الطريقة بل الله عز وجل قال وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون يهدون بأمرنا الله ما يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ف أخي الغالي وأخية الغالية الله عز وجل أنزل لك في هذا القرآن كلاما حتى تكون عظيما والله تكون عظيما بدينك عظيما متعالي بإيمانك ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فأنت عالي وأنت غالية بإيمانك لم يكلفك الله سبحانه وتعالى لدعاء أحد ولا لمسألة أحد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية عجيبة كل الآيات التي فيها سألك يقول الله عز وجل قل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الأهلة قل إلا هذه الآية لأن الله لا يريد واسطة في هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في العبادة في تبليغ الرسالة نعم يبلغ الرسول وجبريل كان مؤم مكلف بالأمن بالوحي وهو على ذلك أمين ثم نزل به الروح الأمين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون من المرسلين نعم هذا تبليغ الرسالة كلهم قالوا لا تعبدون إلى الله ولا تسأل أحد إلا الله قال الله وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب ما قال أسمع أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا راح الأحد يدعوه يتوسط له عندي لا إذا دعان على طول إذا دعاني إذا دعان المطلوب لا أن تستجيب لأحد تحت الأرض أو ل من يدعي أنه يقرب الناس إلى الله عز وجل بجاهه عند الله لا نعم قد ننصح الناس وينصحوننا ونقرب بعضنا بقضية الدلالة على أعمال الصالحة لكن لا بقضية أن أحد له من البشر الآن المعاصين هو يقربنا إلى الله ولا أقدر أدعو الله إلا عن طريقه لا والله قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان المطلوب منك لا تصافر عند قبر لا تذهب لأحد فليستعجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل ما يعبوا بكم ربي لولا لا دعاؤكم فالدعاء لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى فهو صرف نوع من نواع العبادة نقول كيف نعبد غير الله سبحانه تقدر تصلي عند القبر قال لا ما أصلي والدعاء والله الدعاء هو العبادة يقول الله عز وجل يا أخت الغالية يا من تخشع قدام القبر يا من تخشع أمام القبر ولا تخشع في صلاتك من أعظم عندك في قلبك تجد يأتي بحضور قلب الشيطان منصرف عنه أخشع الآن في الشرك خلك مشرك وأخشع على كيفك يعتقد أن هذا إذا اعتقد هذا أن هذا يملك نفع ولا ضرق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. الله عز وجل يقول في كتابه كتاب العظيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فتلقاه يخشع الشيطان قال خشى الآن خليك مدامك على الشرك أخشى عندهم. وأدعو غير الله سبحانه وتعالى أعظم مخلوق في الدنيا هو محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من خلق الله عز وجل. ومع ذلك يقول الناس عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أنت يا رسول الله وأنت حيت قل لا تملك نفسي ولا ضر هذا الكلام وين يا جماعة القناة في التوراة ولا في الإنجيل نقول محرف هذا الكلام في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء إلا ما شاء الله نعم هو الملك وحده سبحانه وتعالى وكل الخلق عبيد نعم هو هو الملك سبحانه وتعالى الرسل عباد لله سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده عباد مكرمون إنه كان عبدا شكورا كلهم عباد فلا يفرق بين العبد والمعبود سبحانه عليه جل جلاله أعلى منزلة في الدنيا هي منزلة محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء إلا ما شاء الله فهذا الكلام هو حي من الآية ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستن يسقط لو كنت أعلم الغيب يقول النبي عليه السلام عن نفسه اللي ينقال هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام فعندنا كلام الله عز وجل وعندنا كلام غيره ما نصدق احنا ما تعبدنا أن ناخذ كلام الناس قال لا يعلم الغيب هو يقول عن نفسه عليه الصلاه والسلام ان انتم اصدق هو يقول لا املك نفسي واني ما اعلم الغيب ان أنا الا نذير فناخذ الكلام من الله سبحانه وتعالى ولنقول والله يا ربي القرآن كان يقول كذا لكن ما صدقنا صدقنا كلام فلان وفلان لا والله الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لنتبعه قال سبحانه وتعالى ألف لام نيم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكره للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالأمر الله أمرنا أن نتبع هذا القرآن وأن نسلك هذا الطريق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما في شرك وسبحان الله وما أنا من المشركين فالقضية كلها لله سبحانه وتعالى خالص يا أخي يا أختي الغالية إذا كنت مضطرة ودعوت الله وجل فأفشري يعني لا يحتاج أنك تسافر إلى ما يبغى يتعبنا يا جماعة الله سبحانه يقول يريد الله بكم اليسر لو كان الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن قال لا هناك فلان وفلان وفلان اذهبوا إذا أردتم أن تدعوني طيب أنا مضطر الآن ابني في العملية رحت لفلان وفلان نايم وتوكل على الحي الذي لا يموت كل الناس يموتون لأجل هذا لو كانت القضية كذا كان تعبنا الله ما يريد أن يتعبنا يا جماعة الله عز وجل يسر لنا هذا الدين فقال إذا أردت أن تدعوني في ليل أو نهار فسبحانه الحي القيوم الذي لا ي... لا تأخذه سنة ولا نوم فتدعوه في الليل وفي النهار طيب يا ربي ما هي الشروط التي تقبلنا فيها يا ربي الآن أنا, أنا مضطر وعندي مشكلة إيش أسوي أروح لحد يقرأ عليه أروح لحد ي... يعلمني لا هذا الأصل الأصل أنك ما تروح وإن كان الإنسان مثل عنده رقية شرعية وكذا الأعظم منها أن ترقي نفسك أنت بنفسك لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم من جعل الأرض قرارا شوف المعجزات ما جعلها تميد فينا كان كان كل يوم نمشي في زنزاب وجعل خلالها أنهارا عظمة سبحانه وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا كل هذه القدرات أَإِلَاهُمَّا اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هذه المقدمة والقدرات الخارقة قدرات العظيمة جعل الأرض قرارا جعل خلالها أنهارا جعل لها رواسي جعل بين البحرين حاجزة يريد أن يذكرك أن قضيتك أسهل من هذه القضايا كلها لأجل هذا الآية اللي بعدها على طول أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَكَ المضطر ما قال إذا ذهب لأحد يدعو ما دام هو مضطر هذه خمسين في المئة إذا دعاه خمسين في المئة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون نتذكر كل الناس يا فلان اجعل يا فلان عطني يا فلان اقرأ علي ليه طيب ما نقرأ على أنفسنا لو جبت الآن مئة, مئة شيخ كلهم يقرؤون الرقية الشرعية الحق الصحيحة وأنا مضطر ثم قلت يا رب وقالهم يا رب يستجيب الله لمن من حدد الله في الآية أنا رقيت نفسي وأنا مضطر وأستشعر الآيات وأنا أقرأ أنا عندي ورم سرطاني ثم أقول يا رب ويسألونك عن الجبال ورم صغير وأستشعر قود الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سبحان الله ورم الله ينسف الجبال كيف ما ينسف هذا ورم لمن يستجيب الله يقول مدام أنت مضطر ودعوتني لم تدعو غيري ولم تذهب إلى غيري فأنا أجيبك وأكشف السوء أجيب المضطر ويكشف السوء أي كان السوء هذا لا يقلل من قدر الثقات من الرقاة جزاهم الله خير لكن الأصل وكلهم يوافقني على هذا أن الأصل أن تقي نفسك بنفسك لا تجلس تتعب نفسك ولا تدفع مال وأنت في بيتك تصلي ركعتين وتصلي ركعتين يا الله يا ربي هذا ولدي وأنا مضطرة وأدعوك يا ربي يا من لا يرد من سأله يا ربي يا أكرم من سؤل يا أجود من أعطى اللهم إني أسألك ثم نقدم بين أيدينا توبة صادقة لله عز وجل لأجل هذا الله سبحانه وتعالى ما ابتلانا إلا حتى تصلح القلوب يقول الله عزيزي ولقد, أرسل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه يا رب حتى يقول الأحد الثاني يضر عنهم لا لعلهم يضرعون هذا عمر ما بكى لأجلي وعمر ما خاف مقامي وهو الآن لاهي فأنا جعلت لها البلاء محطة ليراجع فيها نفسه معي ويقول يا رب من أعماق قلبه هذه أعز وأعظم من شفاء ولدك حين تخرج هالكلمة يا رب هذه الكلمة عزيزة على الله عز وجل لو أخرجها مشرك كافر بالله استجاب الله دعا الدليل يقول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك ماجة البحار ورأوا الموت ثلاثة الأمواج دعوا الله العجيب أنهم كفار ومشركون يوم جوى وقت الإضطرار ما رأى أحد لأحد عرفوا وين الطريق فيا مسلمون أين الطريق فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين تفاجأ فلما أنجاهم أنه نجاهم سبحانه وتعالى لأنها عزت على الله تلك الساعات أو اللحظات التي نسوا فيها آلهتهم كلها وتوجهت قلوبهم وقالوا يا الله قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ما عاد يدعى أحد ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا طيب سبحان الله شوف جمال للآية يقول ظل من تدعون كفار قريش المشركون هم مع يعني سوء حالهم وسوء قلوبهم وظلمات قلوبهم إذا مسهم الضر دعوا الله على سجل المخلصين ما عاد, ما عاد نبغى أحد ولا يجينا ولا يقرأ علينا ولا نريد الله خلاص انقطعت الأسباب إلا بالله عز وجل إذا عزت هذه اللحظات على على الله سبحانه وتعالى من مشرك فكيف بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهي لا تكفي إلا إذا كانت تدور حولها أعمالك وعقيدتك وقلبك وقلبك هذا إذا أحس خالصة من قلبه ما فيها شرك لا اتكال على أحد من البشر التوكل أمر وعمل قلبي لا فيه شرك مع أحد من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته هو شرك فيجمع هذا العمل وهذا الجرم العظيم اللي هو الشرك مصيبة جدا لأنه يحبط جميع الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا قد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت. ماذا سيحصل؟ لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبيه وأمي يروح إلى وهو قد عمل عمل شركي وحاشاه عليه الصلاة والسلام. يقول الله: لو كان هذا لياحبط عملك كل قيام الليل اللي روح عشان أشرك وحاشا عليه الصلاة والسلام لا والله ما أشرك وداعي التوفيق لكن لو حصل قال لياحبط عملك جهادك قيامك في الليل حتى تفطل قدماك إحسانك للناس لياحبط عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والله هذا هذه جملة الموضوع وهذه زدة الموضوع وخلاصته والله لو عظم الله في القلوب لا رأيت أنها تأبى عليه نفسه أن يدعو غير الله عز وجل تأبى عليه نفسها أن والله أذهب لا والله إن كان لو أموت وأقطع ما أشرك بالله سبحانه وتعالى عمل يبغضها الله عز وجل لن نقبل على الله بأحدث بجريمة أعظم من أن تشرك وتجعل مع الله ندا وهو خلقك فرسالة في هذا الموضوع أن يركز على هذا القلب وأن لا يشوبه شائب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما في شرك توكل على أحد ذهب للسحرة مشعوذين دعاء أحد غير الله سبحانه وتعالى اعتقاد النفع والضر في الناس ف هذا ما ما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى ولأجل هذا سأختتم بهذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله يقول أن رجلا أتا عند النبي عليه الصلاة والسلام وخطب جام تكلم كلام عظيم عن الله سبحانه وتعالى فقال من يطيع الله شوف الكلام الجميل من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه فقد غوى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى رجل قال بأس الخطيب ليش هل الكلام فيه مشكلة كلام جميل أعيدك الكلام مقيمة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وليست من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم هذا الخطاب العنيف في وجه أحد أمام الناس لكن الأمر خطير قال بئس الخطيب وأنت وبئس خطيب القوم أنت ماذا صنع يا رسول الله ويتعلم عن أن طاعت الله سبحانه وتعالى وطاعتك قال كيف تقول من يأصهما كيف تجمعني أنا ورب العالمين سبحانه وتعالى في كلمة واحدة بل قل من يأص الله ورسوله فقد غوى سبحان الله وهل الكلمة يا رسول الله تؤثر كلمة بسيطة لا الكلمة نجد الآن سمومها لأنه يوم اليوم تدخلني معه في كلمة وغدا تدخلني مع الله عز وجل في عبادة لأجل هذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمات وهذه الحروف حينما توضع في غير موضحة وهي الآن بالفم لكن تعتقد بعد أزمنه يدخل الشيطان قال رجل من الرجال ما شاء الله وشئت قال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا وفي رواية أجعلتني والله عدلا قال الموضوع ما ما يا رسول الله هو ما قصد هو قصد أنك رسول الله وأنك رالي عند الله يعني أنت قال لا قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت ما تقول لي اليوم تدخل حرف عطف بكرة تعطف عبادتي مع عبادته وهذا اللي حصل الآن حينما اعتقد بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك النفع الضر وهو ميت في قبر عليه الصلاة والسلام وهو يقول عن نفسه قل لا أنذك نفسي ويفعل لا ضرر لا والله نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على كلام أي أحد من الناس اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين اللهم يا رب اجعلنا مما يأتيك يوم القيامة وقلبه سالم من الشرك ومن الشهوات ومن الشبهات يا رب العالمين اللهم لا تخصنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مالنا إلا من أت الله بقلب سليم أحبتي وأخواني وأخواتي الفضلاء الفاضلات على الإطالة لكن والله لا أسألكم عليه أجراء ولا أسألكم عليه مالا حب لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وخوف عقابه ثم لرسولي عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لنفسي ثم لكم فأقبلوا وأردوا فلا أملك لدعا لكم والله الله بهذه القلوب وأستودعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته